وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم إن يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا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 نحن نقص عليك ن ب أ ه م بالحق إ ن ه م فتيتنا امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إ ذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إ ل ه ا لقد قلنا إ ذ ا ش ط ط ا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آ ل ه ة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افتلى على الله كذبا واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاولئك كهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا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 َلَا تُمَارِ فِيهِمُ تَسْتَفْتِ إِلَّا 私の思い出は何でも分からないように思い ي は分からないように思い出は ل からな ل ように思い出は分か ف ないよ ا に思い出は لله أي شاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى أ ن يهدين يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمئه ا سنين وازدادوا تسعا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 وقل الحق م ن ربكم و س و ن ش النابلسي ء ف ي للعلوم الاسلاميه وإن يغاثوا بماء ا ل م ه ل ي ش و ي ا ل و ج و ه بيس ا ل ش ر ا ب وساءت مرتفقا ا إن ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت إ س ل ا نضيع أجر م ن أ ح س ن ع م ا أ و ل ئ ك ل ه م ج ن ا ت تجري من تحتهم عدن من ل ن ه ر ي ح ل و ن فيها يحلون فيها م ن س ا و ر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس و ا س ت ب ر ق متكئين فيها على ل ر ا ئ ك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا ا ل رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتتك لها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر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 والباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك ثوابا وخير نملا ويوم نسير الجبال وترى ا ل أ ر ض ب ا ر ز ة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أ ح د ا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أ و ل م ر ة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة, صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أ ح د ا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إ ل ا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أ ش ه د ت ه م خلق الهدى س س م ا ا والأرض و ولا ت خلق ن ف شركه ن ت م المضلين اتخذ ع دعويه م ي ر ربحيه ذات مضمون و ا ب ي ن ه م م و ا ع ا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 وما منع الناس أ ن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفرون ربهم إ ل ا أ ن تاتيهم س ن ة الاولين أ و ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إ ل ا مبشرين ومنذرين و ي ج ا د ن الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آ ي ا ت ه وما أ ن ذ ر و ه ز ؤ ا ومنظم ممن ذكر ب آ ي ا ت ربه ف أ ع ر ض عنها ونسي ما قدمت يداه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 بل لهم موعد بل لهم موعد الليل يجد من دونه موئلا وتلك ا ل ق ر ى أ ه ل ك ن ا ه م لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا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 قال أ خ ر ق ت ه ا لتغرق أ ه ل ه ا لقد جئت شيئا امرا قال أ ل م ق ل ن ك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أ م ر ي ع ص ر ا فانطلقا حتى إ ذ ا لقي غلاما فقتله قال أ ق ت ل ت نفسا ز ا ك ي ة بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال أ ل م ق ل لك إ ن ك لن تستطيع معي صبرا قال إ ن س أ ل ت ك عن شيء بعدها فلا تصاحبني فلا تصاحبني قد ب ن غ ت من لدني عذرا فانطلقا حتى إ ذ ا اتيا أ ه ل ق ر ي ة استطعما أ ه ل ه ا ف أ ب و ا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أ ن ينقض ف أ ق ا م ه قال لو شئت لاتخذت عليه أ ج ر ا قال هذا فراق بيني وبينك س أ ن ب ئ ك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا اما ا ل س ف ي ن ة فكانت لمساكين يعملون في البحر ف أ ر د ت اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل س ف ي ن ة غصبا واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا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 كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إ ذ ا بلغ بين السدين وجد من, دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إ ن ياجوج وماجوج مفسدون في ا ل ع ر ض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خيل فاعينوني بقوه نجعل بينكم وبينهم ردما آ ت و ن ي زبر الحديد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 واعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بنخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا